شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة هو أنا وزن إيه عند ربنا إنتي إيه عند ربنا على فكرة والله يا أحباب الكرام إحنا وزننا عند ربنا سبحانه وتعالى مش بفلوسنا. ولا وزننا عند ربنا بالمؤهل التعليم اللي إحنا وغدينه ولا إمتنا عند ربنا سبحانه وتعالى بمستوى جمالنا لا والله إنتك عند ربنا باللي في قلبك انت عند ربنا باللي قلبك بيعمله قدر حب ربنا اللي موجود في قلبك قدر الخوف من ربنا اللي موجود في قلبك قدر الثقه واليقين في الله اللي موجود في قلبك قدر الرجاء اللي موجود في قلبك قدر الرضا عن الله اللي موجود في قلبك هو ده وزنك عند ربنا سبحانه وتعالى هي دي امتك عند ربنا سبحانه وتعالى بالاعمال اللي انت بتعملها في قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ربنا ينظر للقلوب نحن محتاجين أول نظرة دي ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الطريق إليه سبحانه وتعالى لا يقطع بالأبدان إنما حقيقة يقطع بالقلوب